بسم الله بهدي التحية إلى دماجي قلعتنا لكل ليثين صمد في أصعب أحواله قلوا لعبد الملك إن كان يجهلنا بأننا شبت معاركنا انه سدمانها بالقفر والذيالة لابدن اللي قال عدو من كاسع الغامنة وتجرع المر في حلوة حالة انه ابو باكر نصدق قدواتنا وحنا الفاروق وشباله يساعد الكفر بيقطعك صارمنا تسقط شعارات ذي وتمثاله من كل الأقطار أسد الغاب تنصرنا فمن جنوب اليمن والشرق وشماله لبيك لك يبذل المرء أنفسه وأمواله إنا يفك الحصار من جاي حاصرنا بالسلم والله بنار الحرب وهو له قسم أو تبدو سودا المنون من كل يد غاله يمضي الفتى جعبته يمضي الفتى بندقه في كفه اليوم وجعبته والكفر محمول في شماله Mo is this your